سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَخِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَدْتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثنين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 وَكَانَ فِي نَعْزِلين يَابُ نَي يَرركَم مَّ عَناَا وَلَا تَكُمَّ عَكَافِرِين قَالَ سَآوين إِلَ جَبَلين يَعْصِمُنيِي مِنَ الْمَ قلَ لَا آاصِنَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَو الرَّحِم وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِيَّ مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ